حسن جاءك غني وأنت تعلم غناه فأعطيته فلا فهذا يجب عليك أن تغرمه ما دمت تعرف غناه وأنه غني إذا جهلت حاله وقال إنه من أهله من الفقراء فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم مال من الصدقة فجاءه رجلان شابان جلدان يعني قويان وطلب من الصدقه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئتما اعطيتهما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب ان شئتما اعطيتهما لاني لا اعلم عن حالكما لكن يعلم أنها لا حظ فيها ولا نصيب ولا يبارك لمن أخذها وهو غني غني عنده مال حتى ولو كان معاق حتى ولو كان مريض ما دام أنه غني في ماله لا حظ له فيه ولا لقوي مكتسب هذا ليس بغني لكنه قوي مكتسب فيخرج القوي غير المكتسب هذا له حظ قوي مثلا نشيط يستطيع ان يعمل لكن ما تيسر له عمل أو لا يسمح له أن يعمل له حق في الزكاة والصدقة ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب فإذا قال إنه من أهل الزكاة وأنت لا تعلم حاله ومن أهل الصدقة ومن الفقراء فأعطيته بناء على قوله فلوس عليك بأس لأنه لا يلزمك أن تحلفه ولا يلزمك أن تطلع منه شهود ما دام أنه قال إنه من أهل الزكاة فأعطاه يقول السائل امرأة طلقها زوجها وهي حامل ثم جاءها نزيف وأخبرها الطبيب أنه لا حمل معها وأنه ذهب دم فهل تخرج من العدة الحامل إذا طلقها زوجها فعدتها بوضع الحمل إن وضع الحمل حيا خرجت من العدة ولو أن الطلاق قبل يوم أو يومين فإن خرج الحمل قبل تمامه فلا يخلو إن كان قد تبين فيه خلق إنسان فحينئذ وسقط وتبين أنه إنسان بهذا خرجت من العدة واذا لم يتبين فيه شيء او خرج منها دم فقط كان تكون في الشهور الاولى دم ما خرج منها انسان او صوره انسان او مظهر فيها تقاطيع الجسم فحينئذ لا تخرج من العده بهذا وعليها ان تستقبل العده بثلاث حيه متى ما ارتفع نزيفها هذا ثم حاضت ثلاث حياظ بعد ذلك فإنها تخرج من العدة يقول السائل إذا كان مع الطائف ولد صغير وهو يطوف فهل الطواف له او لولده الصغير حسب ما نوى الطائف ان كان نوى بطوافه انه يؤدي طواف واجب عن هذا الطفل الصغير فيكون عن الصغير وليس للكبير طواف وان كان الكبير نوى الطواف عن نفسه وانما هو مضطر لحمل ولده فالطواف الكبير بحسب النيه يقول السائل رجل اغتسل من جنابه وبقي بقعة صغيرة في جسده لم يصلها الماء فماذا عليه علم بأنه صلى بهذا الغسل عليه أن يوصل هذه البقعة التي لم يصبها الماء ويعيد الصلاة التي صلىها لأنه لم يتطهر الطهارة الكاملة و ولا يلزم ان يغتسل غسلا كاملا وانما يغسل البقعه التي لم يصبها الماء فان كان على وضوءه السابق فيغسل هذه البقعه ويصلي وان كان قد انتقض وضوءه فيغسل البقعه عن غسل الجنابه ثم يتوضا وضوءه للصلاه ثم يصلي الصلاه التي صلاها لأن غسل الجنابة لا يلزم فيه الترتيب ولا الموالات لو أن الجنب غسل بعض جسمه مثلا ثم توقف ثم بعد ساعة أو ساعتين غسل بقية جسمه صح اغتساله بخلاف الوضوء فيلزم فيه الترتيب كما امر الله جل وعلا في كتابه ويلزم فيه الموالات يقول السائل ما هي حدود الحرم حدود الحرم مبينه والحمد لله بمراسيم واضحه على مداخل مكه من جهه جامعه ام القرى ومن طريق جده ومن طريق التنعيم هو مسجد ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكل المداخل فيها عقود وضعت واعمدة تبين حدود الحرم مجددة في هذه الايام بعضها الان يشتغل فيها يقول السائل من بنى لوالده المتوفى مسجدا او مسكنا للمساكين والفقراء هل يعتبر ذلك صدقه جاريه او لا بد من وصيته بذلك لا لا يلزم ان يكون بوصيه لان المرء اذا نعمل عملا صالحا يتعدى نفعه واهدى ثواب ذلك لوالديه وصل بإذن الله لأن سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأظلها لو تكلمت تصدقت فهل ينفعها إن تصدقت عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ينفع فاذا تصدق الولد بشيء عن والديه صدقه منفذه سريعه او من باب الصدقه الجاريه الباقيه بنا مسجدا بنا مسكنا للفقراء اجرى نهرا عبد طريقا بنى مدرسه علميه بنى مستشفى لعلاج المرضى وأهدى ثواب ذلك لوالديه أو لأحدهما نفع بإذن الله يقول السائل ما حكم طواف الوداع للمعتمر؟ يسأل عن طواف الوداع للمعتمر وهو محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء قال يجب طواف الوداع للمعتمر كما يجب في الحج إلا أنه لا يلزم بتركه هدي وبعض العلماء قال لا يلزم ولا يجب طواف الوداع للمعتمر وانما يجب على الحاج الحاج هو الذي يجب عليه طواف الوداع لانه يخرج الى منى ومن منى الى عرفات ومن عرفات الى مزدلفه ومن مزدلفه الى منى فقد يسافر من منى وهو بعيد العهد بالطواف فأمر بأن يكون آخر عهده بالبيت وأما المعتمر فقالوا إنه مقيم في مكة فلا يلزمه طواف وداع الآخرون قالوا طواف الوداع واجب في الحج والعمرة هي حج أصغر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسترشد ما أنت فاعل في حجك ففعله في عمرتك يسال عن الرضاع رضاع الطفل دون الحولين او بعد الحولين رضاع الطفل دون الحولين اذا كان خمس رضاعات فاكثر فانه محرم يعني يكون الولد ابن لهذه المراه ولزوجها واخا لاولادهم والخمش الرضعات قد تجتمع في ثلاث دقائق او اقل اذا ارضعت المرأة الطفلة فرضع من ثديها دقيقة او نصف دقيقة ثم نقلته الى الثدي الاخر اعتبرت رضعة ثانية فاذا ردته الى الثدي الاول اعتبرت ثالثة وهكذا كلما نقلته من ثدي إلى ثدي فإنها تعتبر رضعة فقد تجتمع الخمس الرضعات في ثلاث دقائق أو أقل أو أكثر هذا إذا كان قبل الحونين أما بعد الحونين فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله يقول السائل هل يجوز للمسلم ان يتزوج اكثر من اربع زوجات يحرم على الرجل ان يتزوج اكثر من اربع لان الله جل وعلا يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع لك ان تتزوج اثنتين او ثلاث او اربع وتقف وأسلم بعض الصحابة رضي الله عنهم وعنده ثمان نسوه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعة ويفارق الباقي وأسلم من عنده عشر نسوه فأمره النبي أن يختار أربعا ويفارق الباقي وأسلم من عنده خمس نسوه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار أربعا يمسكهن ويطلق ويفارق الباقي فلا يجوز للرجل ان يتزوج باكثر من اربعه وكذا اذا طلق الرابعه فلا يجوز له ان يتزوج بدلها حتى تخرج من العده فيعايا بها ويقال هل على الرجل من عده يقال نعم اذا طلق الرابعه وأراد ان يتزوج بدلها فلا يجوز له حتى تخرج الرابعه التي طلقها من العده وكذا لو طلق من يحرم عليه الجمع بينها وبين من يريد زواجها فلا بد ان ينتظر حتى تخرج المطلقه من العده فلا ينكح المراه وقد طلق عمتها او ابنة اخيها او ابنة اختها حتى تخرج المطلقة من العدة يقول السائل رجل اراد ان ينكح امرأة وهي في بلد اخر فوكل والده ان يعقد عليها بدلا منه مع قدرته على السفر الى هذا البلد التي فيها زوجته فهل يصح العقد نعم العقد صحيح لو وكل والده او وكل ابنه او وكل اخاه او وكل اي فرد من افراد المسلمين ان يقبل العقد عنه بالزواج بهذه المراه بعينها فيصح هذا ويقول الوكيل قبلت هذا الزواج لموكل فلان يقول السائل الحضانة هل هي على الاب او الام الحضانة حق للام ونفقتها على الاب نفقة المولود على الأب وهي حق للأم ما لم تتزوج أو تكون غير صالحة للحضانة كأن تكون سيئة الخلق ويثبت هذا فتحرم من حقها من الحضانة يقول السائل ما المقصود بمضاعفة الصلاة في الحرم بمئة ألف صلاة مضاعفة الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة وارد هذا في النافلة والفريضه والحمد لله كلها مضاعفة وسواء كانت في المسجد الحرام أم في مكة كلها والحمد لله كما قرر ذلك كثير من العلماء قالوا الصلاه في مكه وليس في المسجد هذا بالذات وانما في مكه كلها مضاعفه لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه في حجه الوداع في صبيحه اليوم الرابع من ذي الحجه وطاف عليه الصلاه والسلام وسعى ثم خرج ونزل بالابطح وصار يصلي بأصحابه بالأبطح، فلو كانت الصلاة بالأبطح بواحدة والصلاة في المسجد الحرام هنا بمئة ألف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم الصحابة رضي الله عنهم من مئة الألف الصلاة، كان يصلي بهم هنا، لكن الصلاة في مكة كلها مضاعفة إن شاء الله كما قرر ذلك. كثير من العلماء رحمهم الله. يقول السائل رجل تزوج امرأة ودخل عليها. ثم بعد ذلك ادعى أنه لم يدخل عليها فهل يصح بعد ذلك أن تكون زوجة له لا يجوز للرجل إذا دخل على زوجته التي عقد عليها أن ينكر ذلك هي زوجته وتحل له ولا يحل له أن ينكر إن كان قد جامعها لأنها قد تحمل بهذا الجماع وهذا جماع حلال ما دام انه بعد العقد يقول السائل هل خالة أختي من الرضاع خالة لي وهل يجوز أن أسلم عليها إذا كانت أخت لأمك التي أرضعتك فهي خالة لك هي خالة لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فأخت أمك من الرضاعة خالة لك وأخ, وأخ ابيك من الرضاعة عم لك وهكذا فيحرم من الرضاعه ما يحرم من النسب اما اذا كانت خاله لاختك من النسب اختك من النسب لها خاله من الرضاعه فليست خاله لك هي اجنبيه منك كما ان ام اختك من النسب من الرضاعه اجنبيه منك يعني المراه التي ارضعت اختك تكون اما لاختك وليست اما لك وهي اجنبيه منك يقول السائل ما هي أفضلية الصف الأول في المسجد الحرام وأين مكان الصف الأول الصف الأول له فضل عظيم في المسجد الحرام وفي غيره يقول عليه الصلاة والسلام لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا والصف الاول بالنسبه للمسجد الحرام هو ما كان خلف الامام على ما استدار منه حتى ولو كان في مقابل الامام الا انه امتداد الصف الذي وراءه كما قرر ذلك شيخ الإسلام النتيمية رحمه الله هو ما كان خلف الإمام على ما استدار منه أما ما كان أمام الإمام أقرب من الإمام إلى الكعبة في غير جهته فالصلاة فيه صحيحة لكن لا يعتبر صفا أول مثلا الإمام يصلي خلف المقام واخرون يصلون ما بين الركن اليماني والحجر الاسود بينه وبين الكعبه ذراء هذا لا يعتبر صف اول وانما الصلاه فيه صحيحه لانه في غير جهه الامام اما في جهه الامام فلا يجوز ان يتقدمه لا يجوز ان يتقدم في الجهه التي فيها الامام يكون اقرب الى الامام منه مثلا كمن يصلي مثلا حول باب الكعبة والإمام يصلي خلف المقام هؤلاء لا تصح صلاتهم لأنهم تقدموا على الإمام بدون ضروره ولا حاجة أما إذا كان أقرب من الإمام إلى الكعبة في غير جهته فلا بأس بذلك لكن لا يعتبر صفا اولا الصف الأول ما كان خلف الإمام على ما استدار منه يقول السائل هل يشرع للنساء زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لا يجوز للنساء زيارة القبور مطلقا ولا يجوز لها ان تتعمد او تقصد زيارة عبر النبي صلى الله عليه وسلم إنما إذا جاءت إلى المسجد النبوي وصارت في المسجد لها أن تسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا ينبغي لها أن تقصد ذلك كذلك القبور في نفس البلد التي هو فيها لا يجوز لها أن تقصدها للسلام عليها ولكن اذا مرت في طريقها والمقابر على يمينها او على شمالها فتسلم لكن ما تقصد القبور لان النبي صلى الله عليه وسلم لا على زائرات القبور والمتخدين عليها اي على القبور المساجد والسرج ثلاث فئات منعون على نساء محمد صلى الله عليه وسلم النساء اللاتي يزرن القبور والرجال الذين يبنون المساجد على القبور والذين يعلقون السرج على القبور فلا يجوز للمراه ان تقصد المقابر ولها الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل مكان كما قال احد ابناء اولاد علي رضي الله عنه يقول ما انتم ومن بالاندلس الا سواء يعني اللي يسلمون في المدينه واللي يصلون ويسلمون على الرسول في الاندلس الا سواء لان الله جل وعلا وكل ملائكه طوافين يبلغونه عليه الصلاه والسلام عن امته السلام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ربينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين